تقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان مع إيمانهم وللله جنود والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّنِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْء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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعْلِمُهُ وَتُؤْمِنُوا تقره وتسبحه بكرته وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه فمن كثف إنما ينكث على نفسه وَمَن ٱوفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا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 بل ظننتم ألن ينقرب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكنتم قوما ضراء ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا اعتدنا لكافرين سعيرا والله ملك السماوات والأرض يغفر למי يشاء ويعدِّبُ مَن يشاء، وكان الله غفورا رحيما.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 قريبا ومغانم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعد الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكمها فيه وك فأذينا الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها.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 ولن تجد لسنة الله تبذيلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكَ عَن مَّسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْصُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأذل الله سكينته على رسله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى تقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إِن إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 ثَؤٌلًا لِّلْكُفَّارِ رَحْمًا بَيْنَهُمْ تَرَىٰ جُمُرَكًا كَأَنَّهُ سُجَدٌ يَتَغَوَّنَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي توراة ومثالهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوطه يعجب الزور على غيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات منهم مغفرة وأجر عظيم.